صب العذاب على من سب الصحاب صب العذاب على من سب من سب الصحاب ضروري على ما كافرا مرتد واجمع العلماء اجماع ان من سب الصحابه بالكفر او بالنفاق او طعن في عدالته او في دينين يكون كافرا مرتدا مرقا من مله المسلمين وخرج من مله الاسلام لماذا عندما الذي يطعن في الصحابه يطعن في الدين وشهيد لله سبحانه وتعالى حساب الصوالح بذته ولا الشرير الناس للصلاح هل يقوم الناس إذا بدأ في إيقان الصلاة أو يقوم الناس إذا كان مؤذن من إيقان الصلاة أو يقوم الناس إذا رأوا الإمام تتلق أو إذا كان الإمام في المسجد العامل فرأوا الإمام وقد قام هذا الباب معقولة من أجل في هذه المسألة علم جديدنا النظام والترتيب في جميع الأمور وأعظم هذه الأمور الصلاة قال وحدد لي محمد بن حاد وابن الميمون الملاقب السمين الله بن سعيد قال حددنا يحر بن سعيد هو الخطان وفي طبقته بن سعيد من هو الأمر يحيى ابن سعيد الأمروي ويحيى ابن سعيد التيمي في طبقة يحيى ابن سعيد أنصاري كم الآن بمن يسمى بيحى ابن سعيد؟ عند محمد بن عريم اثنان نازلان واثنان عاليان عندما من النازلان؟ كان صالح الطاوة من تاريخ من تاريخ طيب يحيى بن صايل أعلى من الاثنين السابقين وفي طبقات يحيى بن سعيد التيمي قال عن حجاج او محمد الصواب قال عندنا ما اغني بكثير ويكنى بأبي نصر اليماني وكان يندلس ويسكن ومغاسيله من اهل مراسيل وكان يقول لا يسقطع العلم براحة الجسمي فلابد من النصب في طلب العلم عن أبي سامة وابن عبد الرحمن بن عود وعبد الله بن أبي قتاد عن أبي قتادتا وهو الحارث من رضي الله عنه حارث رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا وقيمت الصلاة فلا تطوم حتى تروني كانت صحابة ربما يسبقوا النبي عليه الصلاة والسلام في الاصطفاء والوفوط والنبي عليه الصلاة والسلام لم يكن قد دخل المسجد فنحن الآن معنا إذا كان المعتاد في المسجد أن الإمام لا يدخل إلا عند إقامة الصلاة فإذا رأينا الإمام قد دخل نقوم طيب الإمام موجود من ساعة الأذان أرد لصلى السنة القضية يوم إلى ذلك لا نقوم إلا إذا قام لا نقوم إلا إذا قام لأنه موجود معنا كالنبي عليه الصلاة والسلام يدخل على إقامة الصلاة من أجل يكبر تجيب أخوانها ويصالب الناس فكان بذلك يرقب النبي عليه الصلاة والسلام وبعض الصحابة يكون مقاما يتعدق فيصطف ويقف لكي يأتي النبي عليه الصلاة والسلام ويقف إذن الآن إذا لم يكن الإيمان قد دخل ولم يقل في المجلد متى نقول من أكثر العلماء يقولون عند طول المؤذن المقيم ونقامة الصلاة ونقامة السلام فنحن الآن مع جمعا بين هذه المصوص الواردة في هذا الباب إذا كان الإمام معتاد أنه لا يقل إلا مع تكميرة الإحرام او مع إقامة الصلاة ليقيم المؤذن الصلاة لأن أيضا المؤذن مربوط بأنه إذا رأى الإمام يبدأ يقيم الصلاة ما يقيمش الصلاة من عند نفسه يجتهد أو ما يسمى اليوم بالتقويم بين الأدن والإقامة جعلوا في المغرب عشر دقائق جعلوا في الفجر ثلاث ساعة جعلوا في الضغر كذا جعلوا في الضغر كذا وقالوا هذه مسألة للتقويم ماذا من البلع بل مسألة هذه الموكولة إلى الإمام منطب الإمام ليقيم الصلاة هناك كلام راتب وعاد راتب فلا يقيم الصلاه الا إذا ادغ له الايمان او ابن هون قال قلنا عليه الصلاه اذا اقيمت الصلاه فلا تقوم حتى تروني حتى تروني فجئته حتى تروني فجئته قال وقال ابن حاتم اذا اقيمت اولو ديه فلا تقوموا حتى ترونه وهذا فيه من الانضباط وإغلاط ما بين المصلين لأنك ربما تدخل مسجدا فيتنازعونها مع المؤذن يلا قيم الصلاة هيا تأخذ هيا لا تسة شوية لسة بدل وبهما يأتي واحد مستعزل يقول لإمام قيم الصلاة وربما واحد مستعزل يقول لإمام لا خليك برحسة ليس هذا الامر موكولا إلى, إلى المؤذن هذا مموط من المؤذن والإيمان ثم ايضا النبي عليه الصلاة والسلام كان يدع فرصة للمصنف ليدهب الداهب إلى الخلاة على مهن ويأتي من بيت على مهن فإذا اجتمع الناس عجل وقمت الصلاة وإذا اتبطأ الناس فأخروا أخر ليدرك الناس تكبير الإحرام مع الإيمان قال وحدثنا أبو بكر بن أبي سيبة وعبد الله بن محمد العفسي الكوف قال حدثنا سفيال بن عيي أهبو محمد عن معمر قال أبو بكر وحدثنا بن عليا عن حجاز بن أبي عثمان قال وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا من إسحاق بن إبراهيم؟ ابن أبو بكر نحن نعرف سوق من أين؟ شاب رسل خدس ان بالنسبه سبحانه وتعالى قال محمد بن عزم اشفاق ملازمه الله اخبرنا معناه يا اخوان هذا في بالغالبه يقول اخبرنا اردنا ان نميز بين اشفاق هذا وننظر هل قال اخبرنا ولا حدثنا فغالب الاحوال يقول اخبرنا اشفاق وملازمه الله اخبر واخبرنا فمن يعربها من يعرض لنا اسحاق ملازمه له اخبرنا يلا يا اصحاب النحو ها ما شاء الله بها خبر لمحدث فمن يعرض اسحاق ملازما له اخبرنا عند الشيخ محمد عبد الغني حفظه الله الملازم اكبر تنسل الملازم هو 3 دائما ملازم هو 3 اخضر ملازم هو 3 اخضر جميل ها؟ أخضرنا ملازم منازمة لو أخضرنا أخضرنا أخضرنا جميل ها؟ وفي الأخير سيكونوا في مباع استخدر اييه هي دي نفسها هو شيء بيقول لك مقدمات مبتدا المبتدا طوره طور مقدم خبر المبتدا الثاني أيوة. جميل فين خبر باء المبتدا الاول خبر باء الثاني المبتدا الثاني طوره جميل ممكن عشان يعني قريب اقرب شيء بالل... للاعراب الصواب طيب هل نحفظ على الإنسان؟ إسحاق ملازمة اللهم أقول نحاول إن عزر أدعب ناس طب إحنا الإنسان وأتانا بادة الثاية رحم الله لكن في الغالب كما كان الشيخ مقبر رحمة الله عليه يقوله هذا قال لأن فيه معنى إسحاق ابن كثير معنى أخوان؟ طيب قال وحدثنا إسحاق ابن إبراهيم قال أخبرنا عيسى ابن يونس ابن أبي إسحاق سنة السبية وعبد الرزاق أنمع وقال إسحاق متى عدنا بإسحاق هو الحمضاني الآن قال أخبرنا للوليد المسلم ها؟ قال أخبرنا أخبرنا أخبرنا أهم لازمة الله لا أخبرنا عن شيبان كلهم عن يحيى بن ابي كثير متى عهدنا بيحيى ابو نصر اليمان عن عبد الله بن ابي قتاد عن ابيه عن النبي عليه الصلاة والسلام اي بهذا الحديث وزاد اسحاق في روايته حديث معمر وشيبان حتى تروني قد خرجت كم حديث الغراءنا عند داخل المعتز كرأنا حديث الوحيد فأننا نضر إلى الصهابي معنا هو حديث أبي قتل وله إسنادان أو عيدة أسانين قال حدثنا آرون بن معروف الحمال وحرملة بن يحيا التجيب قال حدثنا ابن وهبن أبو محمد قال أخبرني يونس ابن يزيد الأيد عن ابن شهاد ووزه قال أخبر لي أبو سلم ابن عبد الرحمن ابن عود أنه سمع أبا هريرة يقول وقيمت الصلاة فقمنا فعدلنا الصفرق قبل أن يخرج إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليه ممكن يقومون في والنبي عليه الصلاة والسلام يعرض وعرض فيتأخر عليهم فلا يشب عليهم صلى الله عليه وسلم في ذات مرة أقام الصف وكاد النبي عليه الصلاة والسلام يكبر الكبير الزهران فجاء أعرابي له حاجة فقال لي منك حاجة رسول الله فأمر النبي عليه الصلاة والسلام بكل سيجي فتي له فجلس عليه فتكلم عن الأعرابي الساعة إذنش ساعة يعني الساعة الفلكية يعني لا شيء من أغرق وهم قيام فلما قضى الأعرابي حاجته جاء النبي عليه الصلاة والسلام وكمل نجوله فهول فربما يشق على الناس مثل هذا الشيء ولكن إذا فعنا من هذا أحيانا يا إخوة هل نقيم الصلاة أو نقيمه أو نكتفي بالقامة الأولى الراجح أننا نكتفي بالقامة الأولى كما كان النبي عليه الصلاة والسلام خارج النبي عليه الصلاة والسلام ذات يومي وكاد أن يكبر دفئة إحرام فتذكر أنه على جنال فقال مكانكم فدخل فانتسل فرجع صلى الله عليه وسلم ورأسه يبطر ما ثم كبر دفئة إحرام وهم صفر معنى قد تهيأوا للصلاة والجماعة قال فقمنا فعدلنا الصفور قبل أن يخرج إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا قام بمصلاه قبل أن يكبر ذكر يعني ذكر إيه؟ أنه على جناس فانصرفا وقال لنا مكانكم فلم نجل قياما ننتظره في الصحيحين هذا حديث أنه كاد أن يكبر فتذكر في سنن أبي داود أنه تذكر بعد أن كبر والراجح ما في الصحيحين والراجع ما الصحيحين والمخالفة هذه غير معتبرة قال فلم نزل قيامة ننتظره حتى خرج إليه وقد اغتشل ينطف رأسه ماء فكبر فصلا بنا ولم يقل لهم أعيدوا إقامة الصلاة اكتفى ولو طال الفصل يكفي إقامة قال وحددنا زهير بن حارب قال حددنا الوليد بن مسلم صاحب الأوزاع الدمسكو كطم وهو دلس تدنيس التسوية وما معنى تدنيس التسوية عند أخينا أي من يسوي الشيء هذا في اللغة في الاستلاح تدنيس أن يسقط الراوي الشيخ الشيخي الضعيف أو الصديق يعني أخوان فصد في هذا أن ينزي شيخه وينبّي شيخه أن يروي عن هذا الضعيف من المسقط التلميذ الذي هو الوليد المسلم أو بقير الوليد أو من رمي بهذا النوع من الرواة فيأتي ان شيخه مش عاجب ضعيد او صغير السيد فيسقط لكن بشرط ان يكون شيخ شيخه او شيخ شيخه قد التقى بشيخه يعني الان الوليد من المسلم روحا اوزع طب الاوزع روحا صار طب صراحة ضعيفة صالح روى عن علي اسقطنا هنا صالح ظهر الحديث الاوزاع عن من عن علي يكون الاوزاع ثابت لقاؤه لعلي وأخذ... واخذ منه في الجملة واخذ منه في الجملة فأتبين لك ان الحديث المستوي مستقيم صحيح جيد فهو قد غشك واسقط رجلا ضعيفا أو رجلا صغيرا فأكون إيه اسمه تسوية سوال أي حسنه وجوده أخفل الأدنياء وأظهر الأفعاء إذا نضحك عليك ولا, ما؟ ولا نصحك نصحك ليس كذلك لا لأن التدليس ليس من نصيحة الدين إنما هو غش نعرف يا أخوان هل كان كثيرا التدليس في المدينة في المدينة نادر في البليل طيب في مصر كان كثيرا نادر إنما كان أكثر ما كان في كوفا في البصرة في بغداد في الأماكن ميلي اللي كان أكثر ما يدور الرحلات إليها رحلات محدثين والرواف وأيضا المداهب اختلفت بها مدهة شيعي مدهة رفضي لا مدهة خارجي لا مدهة معتزري وفيه خوف وفيه قلق فجاء هذا التدريس لكن المدلس على كل حال متشبع بما لم يعرض معنى لأن التدريس هذا يوهبك العلوم وقلة الرجال أما لو أنه أتى بالإسناد كاملا لصار الإسناد أمامك نازيلا أما لما دلس فعرض رواه على الإسناس أليس كذلك؟ فبعضهم يفعلوا هذا قصد العلوم يريد قصد العلوم يقول أدخنا أبو عمر يعني الأوجاع عبد الرحمن بن عمر البيروت قاضي بيروت ومفتها كان يقول عليك بأثار من خلف وإن رفضك أس وإياك وراء الرجال وإن زخربوا لك عليك بآثار من سلف وإن رحضك الناس وإن عرضك الناس ونبدوك ولم يتبعوك ولم ينصروك وإياك وأراء الرجال وإن زخربوا لك بقول فإن, فإن الأمر ينجلي وإنك لعلى هدى المستقيم من حفظ هذه وصية من الأوزاعين ها محمد شكري عن الذي يقرن الخلف والمطرفا وايمر برك الناس واياك واغلاق المجال فاذا ترفعوا لك بالقوم فان الامر ينجلي انك على ود يعني مع التمهل والتريث والتواد البحر الامر ينجلي مع الثبات تذهب فان الامر ينجلي كمن من عاصفه تقوم والانسان اذا تصلع في فتنه بعاصفه لم يتمهل ولم يتثبت فإن القدم وتزل فإذا تثبت هدى إلى الأمر الصوار فإياك أن تكون فتنة وعصبة فتسارع في إجراء حكم من الأحكام أو سحب رأي من الأراء إياك إنما تتماهل فإذا انكشف الأمر تبين لك فإذا وقفت العصبة تبين لك ستعلم إذا انجل الربار أفرصا تحذك أم حمار الإنسان إذا هلأت العصفة يعرف وينشي شمال ولا ينشي مين ولا ينشي شرق ولا ينشي الأرض أما الإنسان يتعجل ولا يتفقد في الأمور لا فإن الأمر يرجل وإنك العلاء دم مستقيم فالإنسان يتمهل في الأمور فإن في تأني السلامة التؤلة مطلوبة إن الله عز وجل يحب فيك خصلة الحلم والأنام الحلم والأنام قال اكتسبتهما أو جبلت عليهما يا رسول الله قال بل جبلت عليه السبب إيه بأي أن النبي عليه الصلاة والسلام رأى عشان جعلت القيس دخل عليه لابس أحسن الثياب ورجل شعره وتطير ويقتل شيء من الماء في رأسه فالرجل تجايب المكان معي مسافة شاسعة بين المدينة وبين بلادها وهذا الرجل ازاي دخل علي في هذه الهيئة اه ان فيك لخصتين لان قبل ان يطل على مدينة بلادي عليه الصلاة والسلام قال من تنحوا قليلا تأخروا وتمهدوا فاغتسل ولبس أحسن الدياب لأنه مقبل على النبي عليه الصلاة والسلام <تصفيق> شو إنسان ما انتش مسافر على أفخم سيارة انت راكب ناقة ها وين الطريق وغبار تصور كده ورأس... ورأسك أشعب وملابسك كانت تسعب طب انت قابل على خير البشر عليه الصلاة والسلام مقبل على خير بس كيف تفعل فتمهل قليلا ثم هيع نفسه معلين هو القائد رئيس القوم فلما دخل على النبي عليه الصلاة والسلام قال إن فيك خصلة يحبهم الله الحلم والأمان تماهن فالآن أزاع يقول عليك بأثار من سلم وإن رفضك الناس وإياك وعلى رجالك وَإِنْ زَخْرَفُوهُ لَكَ بِالْقَوْفِ فَإِنَّ الْأَمْرَ يَنْجَبِيْهُ وَإِنْ كَدَ عَلَى هُدَى مُسْتَقِيلَ قَالَ حَدَّثَنَا الزُّهْرِينَ متى عادونا في قبل قليل؟ لا أبدا شك على حسناً في الليلة ذهنية سلم عن أبي عبد الرحمن عن أبي الله قال وقيمة الصلاة صف الناس صفوفهم خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فقام ما قامهم فقاموا ما إليهم بيدي أين مكانكم؟ يعني نزموا أين؟ مكانكم أنا علمنا إيه عمي مكانكم دي؟ ها؟ تعالوا؟ ها مكانكم التخدير نزموا أين؟ مكانكم طيب مكان مضب طول ها؟ مضاب إليه والميم علامة مجموعة فخالد لو قد اغتش هذا ورأسه ينطب الماء فصد وطيب اغتشل قعد ساعة قعد ساعة يعني ساعتين بعد بندخل عمام بندخل قعد ساعتين أحيانا بساعة ونصف ومية كثير وإسراء مش لم يحصب النبي عليه الصلاة والسلام في دقيقتين بيأخذ المبلحة بار بسرعة خلط ورأسه ينطب الماء كنت في المعتدر اكلم الاخوة فكان بعضهم طبعا يدخل الخلاء يلتسر وهم يجعل نصف الساعة طب فيه 18 واحد في الغرفة 20 واحد هيلتسر عنده ولا عنده اسهال ولا عنده بطنه ولا عنده من الليل ولا اجل زعم لخبط تحسن مصائب فكنت اقول لهم بالإمكان ان يلتسر رجل في ثلاثة دقائق دقيقة يخلع الملاج دقيقة يفهح بحجة جدا يعني ودقيقة يصب الماء ودطيقة يلبس الملابس والخطوة فتعودوا على هذا ثلاثة دقاء يلتسل فيها الشبس يخلع و يلتسل يصب الماء مش لدي باع الشامبو البلسل. والشامبو مش عارف ايه والصابون اللي يدعو ايه كل الله. انت طالب عينه انت جاعدين الفخوخة لا ها تجميه واحد من زوجة القطول للثلاثة اربعة كده من السابق وبعدين هو طواب في الدعوة طواب ايه في الدعوة بره في المغرب بره هيدا بره هيدا دعية مشهورة عارفه من دينات ناجة فالنساء عليه ربطية في لهو متعصر يقول له انت ما بتبعد معنا وبتسامل كثير جال انا رجل دعوة مش رجل حرمة انا رجل دعوة رجل امة مش رجل حرمة رجل اه رجل امة طلب العلم نفسه بقى. انت تضيع عوضة 3 تموه في نصف ساعة اللي انت تضيع من الانسان ممكن تراجع فيها صفحة صفحتين من القرآن ممكن تحفظ فيها كم حديد ممكن تراجع باب من أبواب العلم مش كانوا لما بيقولوا الخلاء زمان العلماء بيخلي واحد من بره الخلاء كده يقرأ عليه اقرأ عليه الجزء البلاد هو بيخضح مش عايز يضيع الوقت وكان بعضهم بدر من أن يأكل الكعب سليما يصحف له ويفت وبعدين يساف في الفم كما قال يا الصيوطي أخبرنا شيخون الكناني عن شيخه عن أبه صاحب القطابة أسرع أخي العلمي في فلاذة والمشي والكتابة أفضل بيتين دون عددنا شيخون الكناني عن أبه صاحب القطابة أسرع آخر علمي بثلاثة الأكل والمشي والكتاب الأكل والمشي وآه ومنذ المشي يعني مش معناه تتمشي آه بعجلة ربما تهرول فتفطئ الوطار والهيبة لأ المخصوص المشي الم يعني المحتوي على الاتزال والهيبة والوطار والسكينة لكن لا تمشي مشية المتماول ها لا تمشي مشيه المتوا المتماوه معنا اقول لكم دي في باب الاضحيه في حاجه اسمها المشيعه فباب الاضحيه يجي ان الله اهو من عيد الاضحى ان شاء الله, الله. عنده حاجه اسمها المشيعه المشيعه بتعمل ايه بتمشي ورا الغنم دايما دايما يقولوا لها المشيعه ها وانت ما تقرأ بالتالي الأضافة يتحصل مصطلحات غريبة يقول لك الشرقاء الجدعاء المشيع المتولة المتولة المعروفة المتولة انت عندك تبتك كده يعني بالله طبعا المتولة طب مثلا العوراء طب انت بتعرف العوراء ازاي بقى ها انت ممكن تبص في علامة عرفها. لكن انت حطينها حزمة العنس كده هون انتم ما اضعطوش انا ما بل كده و انا خليكم بس سمعتوكم حجمة العلف هين امنها العوراء دي بتاكن من جهة ما تاكنش من اني بتشوف من عين البصيرة العلف من جهة دي ما تشوفش العلف من جهة تانية فبتاكن بحجمة العلف من جهة و خلق جهة تانية هل يقولك عوراء معنا فقصوا على هذا فالله مستعان النبي عليه الصلاة والسلام اغتسم في لحظات وخرج في اسراف لا ما بي في تبديل ما بي الماء في زمان يحصلون عليه شقة الانفذ في اليوم انت ابتح نبيات والفواتر تشتغل فقول طب ان اقتصد الماء ولو كنت على نهر جاري اقتصد في الماء انا نبيه صلى الله عليه وسلم في لحظات اغتسم وخرج وهم صبور فاوموا الي الى ما كانت فخرج وقد انتشل شوف فخرج بالتعقيب والسرعه الف فخرج وقد انتشل ورأسه ينطق الماء فصلوا بهم قال واحد ممكن انسان يستني ممكن انسان يستني الامام الراتب يسيب غيره واقول صل بالقوم وينبها ينتشل ويدركهم بأس هذا هو الأولى في حالتنا هذه معنى في حالتنا هذه لأن يشق على الناس أن الرجل يروح يقتصد ربما يروح يقتصد لا يزد ماء ربما يزد كذا والناس يتعخرون للصلاة لا ينور واحد يستنيب رجلا يصل بالقوم ثم يذهب هو يقتصد ويدفع الحدث عن نفسه قال وحدثني إبراهيم بن موسى قال أخبرنا الوليد ابن مسلم عن الأوزاع عن الزهر قال حدثني أبو سلم عن أبي ورأيه أن الصلاة كانت تقام برسول الله صلى الله عليه وسلم فيأكل الناس مصافهم قبل أن يقوم النبي صلى الله عليه وسلم مقاما فقال لهم إيه لا تقوموا حتى تروني أي خراج قالوا حدثنا سلمة ابن الشبيب قال حدثنا حسين بن أعين قال حدثنا زهير هذا زهير ابن عاوية قال حدثنا سماك بن حرق عن جابر بن سمر رضل عنه قال كان بلال يؤذن إذا ضعضت يعني يا الشمس إذا زالت عن كبرت يعني ما فلا يقيمه حتى يخرج النبي صلى الله عليه وسلم فإذا خرج أطام الصلاة حين رأى حين يرى معنى إذن فعل الصحابة عندما وقعوا منهم هذا الشيء أنهم كانوا يقومون يصدقون قبل أن يخرج النبي عليه الصلاة والسلام هذا في بعض الأحيان ثم بعد ذلك علمه النبي عليه الصلاة والسلام حكم المسألة فمتتلوا رضي الله عنه باب من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك تلك الصلاة قال وحدثنا يا أهل ابن يحل التنميم إنه قال قرأت على مالك عن ابن شهاب عن ابن سلم ابن عبدالرحمن عن ابن هليرة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من ادرك ركعظا من الصلاة فقد ادرك الصلاة تحت هذا النص مسائل سنقرأ ان شاء الله من صرح امام النووي لأهميتها وفائدتها لكن نكمل بعض الاسمين والطرقها قالوا حدثني حلمرة ابن يحمل قال أخبرني, قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن أبي سلم ابن عبد الرحمن عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أدرك ركعة من الصلاة مع الإمام وقد أدرك الصلاة قال حدثنا أبو بكر بن أبي سيد وعمر الناقض وزهير بن حرب قالوا حدثنا أبو عيين قالوا حدثنا أبو قريب قال أخبرنا بن المبارك عبد الله وعبد الرحمن عبد الله بن المبارك عن معمر والأوزعي متى عادوا ابن أوزعي السيد الليلة <تصفيق> وملك ابن أنس ويونس حصيرح قالوا حجثنا ا Hayır قالوا حجثنا أبي قالوا حجثنا ابن, ابن المثن محمد ابن المثن أبو موسى الملقب بالعنا الملقب بالزاملة قال حدثنا عبد الرهاب وابن عبد المجيد ثقف جميعا عن عبيد الله. هذا العمري كل هؤلاء عن الزهر عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل حديد يحيى عن مالك وليس بحديد أحد منهم مع الإمام وفي حديد عبيد الله قال وقد أدرك الصلاة كلها قال حددنا يحيى بيحيى الدمين اللي سابوري أبو زكريا قال قرأت على مالك أي عرضا عن زيد بن أسلم عن عطا بن وعن بصر بن سعيد ما معنى البصر البلح وعنى وعن الأعراض حدثوا عن أبي هليرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بن أدرك ركعة من الصبح قبل أن تضع الشمس فقد أدرك الصبحان قالوا من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصران قال وحدثنا عبد بن حميد أبو محمد الكشف قال أخبرنا عبد الرزاق والصنعان قال أخبرنا معمر وهو ابن راشد أبو عرع عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي أريرة بمثل حديث مارك عن زيد بن أسلم قال وحددنا حسن بن الربيع قال حددنا عبد الله بن المبارك متى عبد نبيه إذا صار عبد الله من مر وليلة فقد صار منها نورها وجمالها إذا دكر الأحفار في كل بلدته فهم أنجم فيها وأنت إلى من حفظ البنتين فإذا صار عبد الله من مر فقد صار منها نورها وجمالها إذا ذكر الأحضار في كل بلدة فهم أنجم فيها وأنت هلالها من يحفظ أبيات أخرى خلفت عرسي يوم السير باكية يابن يا المبارك تبكيني برنات خلفتها بالليل سحرا لم أرها ففي منها شبه كياتي أهلي وعرسي وإخواني تركتهم وجئت نحوك من تلك المفازات أخاف والله قطاع طريق بها وما أمنت بها من لبن حياتي مستوفزات لا رقش مشوهة أخاف صولتها في كل ساعات يا ابن المبارك اجلس لنا شاعة بكرا انخف ذاك وإلا بالعشيات يا أهل مروء أعينونا بكفكم وعنا وإلا رميناكم بأبيانه فإن معشر صبر ولا نخشى سوى رب السماوات هجيب واحد منكم على التوم فجزا الله خيرا اقرأ شيخ أفضل إذا سار عبد الله من مروة ليلتا من مروة من مروة ليلتا فقط منها نوروها وجلالوها إذا نصر الأحرار في كل بلدتي فهم أنجون فيها وأن تهدالوها لابد الباقية لأحراب خلفت عرسي يوم الشير باكير خلفت عرسي يوم الشير باكير يبنى المبارد الظاهر من المحدث هذا كان حديث عاد بزواج فما مرت أيام إلا ورأى أن يرتاح العبدالله المبارد ببنالد فرصان دعب إليه المرداد من بردان الى بلادي عن ايران بي ايران خلصة نعم جزن المبارك تبتيني برناتي خلفتها في الليل سحرا لم ارش لم ارها لم أره. نعم ففي فؤاتي منها شبكياتي ففي فؤاتي منها شبكياتي اهلي وعصي وإخواني تردتهم وجدت نحوك من تلك خاطوا والله تقاى طريقي بها ولا امنت بها من نبل حياتي توكيلات لها غصن شلوته خاطوا طولتها في كل ساعاتي يغنى المبارك باسمنا ساعة بكره وحفظ ذاك وايلى بالعشيات يا اهل مرو يا اهل مرو مروين يا اهل مرو يعيدونا لتسكن عنا وائلى ورايكم بأبيات فإن معشه كبير ولسنا نقشة سوى السماوات ما شاء الله من أيضا؟ أي من؟ من أيضا لسماء عند عبد الله؟ قلت عرسي يوم الضير ذاكية يبنى المبارك تشكين جواناتي قلت عرسي الله عندي الحفر بننقرر بسيط واذرينها شيره كلياتي هدل وعرسي وإخواني ترسوهم وترسو نحوكا بكل المساداتي أحاقوا والله مستعى قريب بدنا وانا أمينك جهة من بلد وحولياتي نستوفي دات لها رفض المشاوطة تلك أحاقوا والله خواتنا في كل ساعة يبنى المبارك لنا ساعة مكترا في, في حفا لا تورينا بالعشرية يا رب لا تجعلنا نذل في امور الا ربنا لا تظنون اننا معهم صممون ولا انا ولا نخشى او نرجو سوى رب السماء ما شاء الله أمن أيضاً؟ من من يسمع انا من ايضا الضيوف ها ما اسمك محمد عبد الله ما كنت هنا طيب ما باكره ان شاء الله وعليكم العافيه تعرفون قصة عبد الله مبارك لما مشى بالموكب وكان الموكبه غبار السماء فنظرت أم ولد لأرون رصيد من شرفها فقالت موكب من هذا فقالوا هذا موكب عبد الله مبارك كانت تظلنا أنه موكب أرون رصيد فقالت والله إن هذا والسولي العلماء لما مات عبد الله مبارك ذكر يعني جاء هارون الرشيد وقال لوزيره افصح للناس يدخلوا علينا القصر عشان يعزونا في ابن المبارك طب هو هارون الرشيد قريب من المبارك لا مش قريب ولا ازاي لكن الوزير قال له انت ليه مش هتفتح الباب ده قال الم تسمعه يقول لو الائمه ما امنت لنا طرق وكان اضعفنا نهبا لاقوانا ألم تسمع يقول هذا المقال لو لا لم تعمل لنا طرق ها وكان أضعفنا نهب الأسوانة خليه الناس تدخل خلوا الناس تدخل يعزونا في ابن المبارك لأن غسلنا شر كبيره لما يموت هذا العالم الذي كان يعلم الناس حقوق الرعي والرعية وما للراعى على رعيه من حقوق وجبات وسمع وطاع وما الى ذلك وكان يهدئ الناس لا يهيط الناس فيقول احنا احسرنا شيء عظيم فخلينا نشوف الناس يجي يعزونا في عبد الله ابن مبارك افسح المجال ليعزونا للناس فيه. طيب وكان ايضا ابن مبارك أقول لو كانت لي دعوة مستجامة اجعلتها للسلطان لو, لي لو اعلم دعوة المستجامة اجعلتها للسلطان لاني بصلاح السلطان صلاح الرعية صلاح المجتمع صلاح الناس فنسأل الله أن يصلح ولاة أمورنا وأن يوفقهم لما يحب الله يرضاه وأن يسددهم لما فيه رضا سبحانه وتعالى يقول هذا بركة فيكم عن عبد الله مبارك عن يونس بن يزي قال أين عن الزهري قال حدثنا عروة عروة الزبيت للعوة أحد الفقهاء من التابعين إذا قيل من في العلم سبعة أبحور روايتهم عن العلم ليست بخارجة وقلهم عبيد الله عروة قاسم سعيد أبو بكر سليمان خارج عروة بن سبير عن عيسى وعي خالته قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وعدزني أبو الطاهب وحرمت كلاهما عن ابن أهب والصياق لحرمله قال اخبرني يونس عن ابن شهاب عن ورقه بن عن عائشه كده يا اخوان ونزلنا نرجع ده لطيب قال لو حدثنا ابو طاهر حرمله كده هو عن ابن, ابن شهاب قال قال الله صلى الله عليه وسلم من أدرك من العصر سجدتان المراد ركعتان قبل أن تغرب الشمس أو من الصبح قبل أن تطلع فقد أدركها والسجدة إنما هي الركعة قال وحدثنا الحسن بن الربيع قال حدثنا عبد الله بن مبارك ما تعدنا به عن عن ابن طورص عن أبيه من طورص لسان أبناوي لما أسمي بالأبناوي نسبة إلى أبناء فارس الذين تبقوا في بلاد اليمن قال عن أبيه عبد عبد عبد عن أبيه أيرد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أدرك من العصر ركعة قبل أن تضرع الشمس فقد أدرك من أدرك من الفجر ركعة قبل أن تضرع الشمس فقد أدركه قال وحددنا عبدالله, عبدالله بن حماد قال حددنا معتمع قال سمعت معمراء بهذا الإسناد طيب الإمام النووي بالشرح يقول في هذا الحديث يدخل منه ثلاث مساء إحدها إذا أدرك من لا يجب عليه الصلاة طيب الذي لا يجب عليه الصلاة من هو زي المجنودين زي الكافر يسلم هذا الوقت زي الصغير يبلغ الصبي يبلغ طيب خلينا نشوف ايش يقول اذا ادرك من لازم عليه الصلاه رجع وقتها لزمت تلك الصلاه وذلك في الصبي يبلغ والمجنون والمغمى عليه يفيق قال احنا المغمى عليه لو فاتت يعوض الصلوات لا لا يفضل. لكن لو, لو استفاد والوقت موجود لا. لانه مثل ايه مثل الصبيل الذي يحتلم في الوقت مثل الكافر الذي يسلم والوقت ما موجوده هكذا يقول والحائض وانه تطهران والكافر يسلم طبيعي حاضر عفا طهرت بعد العصر طب لسه في العصر وقت واتسرت واتسرت تصلي ما داب من وقت الصلاة موجودا قال والحائل والنفسات تطرولات والكابر يسلم فمن أدرك من هؤلاء ركعة قبل خروج وقت الصلاة شوف الحديث لا من جوامع كلام دبي عليه الصلاة ولذلك حاوى فقها كثيرا جمع يقول لازمته تلك الصلاة فمن أدرك من هؤلاء ركعة قبل خروج وقت الصلاة لازمته تلك الصلاة وإن أدرك بدون ركعة كتكبيرة ففيه قولان للشافعي رحمه الله احداهما لا تنزموا لمفهوه على حديث أذن تتشعر تأذن شاء الله عبدالله وعليه وعليه الاتياج ببطيط الصلاة ولو أبرك منها ركعة واحدة المسألة الثانية إذا دخل في الصلاة في آخر وقته فصل ركعة ثم خلق الوقت كان مدركا لأدائها إن الآن هل هو إذا صلى الباطل يكون يقضي وليل يعني يصلها أداء المسألة الصواة أنها أداء لأن النبي عليه الصلاة قال فقد أدركت قال كان مدركا لأدائيها ويكون كلها أدائا وهذا هو الصحيح المسألة ذلك إذا أدرك المسبوط مع الأمام ركع كان مدركا لفضيلة الجماعة بلا بل هناك بعض الحديث أو أنه أدرك مع الأمام التشاهد كان مدركا لفضيلة الجماعة كان مدركا لفضيلة الجماعة سبع عشرين درجة أو خمس قال إذا أدرك المسبوق مع اليوم ركعة كان مدركا لفضيلة الجماعة بلا خلال وإن لم يدرك ركعة بل أدركه قبل السلام بحيث لا يحسب له ركعة ففيه وجهان الصحيح من الوجهين والطول والأمرين أنه أدرك فضيلة الجمع طيب دخل مع الإمام وهو مسبوط فأدركه في الركوع تحسب الركعة بإدراك الركوع ولا تحسب بما دون ذلك لا تحسب بإدراك سجدة لا تحسب بما بعد الركوع إنما إذا أدرك الركوع مع الإمام واطمأن معه فإن